114. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا 115. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما 116. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه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 116. نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى 117. إن الإنسان خلق هلوعا 118. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم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 124. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم 125. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا